بسم الله الرحمن الرحيم موقع أهل السنة بسم الله وياهو نقدم لكم كنا في المجلس السابق بدأنا الكلام عن القرب وأحكام الدين نعيد قراءة باب أحكام الدين نعيد قراءة باب أحكام الدين فقط الذي لم يبين في المجلس السابق نبينه الان ان شاء الله تعالى لان اليوم ان شاء الله ناوين نتكلم على الحواله والضمان والرهن نخلصها ان شاء الله تعالى قال رحمه الله تعالى من لدنه دين مؤجل لم يطالب به قبل اجله ولم يحجر عليه من اجله ولم يحل بثلثه ولا بموته كل هذا تقدم شرحه ولا بموته اذا وثقه الورثه برهن او كثير واذا اراد فسرا يحل الدين قبل مدته او الغزو تطوعا فلغيره منعه الا ان يوثقه بذلك قال وان كان حالا على معسر وجب انظاره كل هذا تقدم صح وإن ادعى الإعثار هذه تجاوزناها لم نشرحها المرة السابقة قوله وإن ادعى الإعثار حلف وخلي سبيله إلا أن يعرف له مال قبل ذلك فلا يقبل قوله إلا ببينة الإعثار إهل فرق من المفلس والمعسر فاضل اعمل حاجه ثانيه طيب المعسر يعني مين اللي حالته احسن المعسر المعسر حالته احسن طيب تقدم كلام عن المفلس وشيت بقيه الكلام عليه ايضا المعسر واحد عليه دين الديْن انت قلت له سددني يا فلان قال لا رحت للحاكم اللي هو القاضي فلان مش راضي سددني فياتي به القاضي سدد مش سدد فان كان له مال ظاهر واضح معروف أجبره الحاكم على تداد الدين وإلا حبثه حتى يسدد طيب إسر جلء نمع فيه اللي بدأ المؤلف يتكلم عنه يقوله وإن ادعى الإعساس جلء نمع فيه ما الحل؟ ان قال انا معسر ننظر ان صدقه الغريم تركناه الغريم اللي هو مين الدائن نقول له يا دائن هو بيقول معسر قال خلاص انا مسدقه خلاص نخلي ذيله ولا نطالبه حتى ينتهي اعثاره طب افرض الغريم ما صدقوش قل لا انا مش مصدقه اذا لم يصدقه الغريم ينظر القاضي هل هذا الرجل عرف له مال قبل الدعاء الاحثار ولا يعرف له مال فان كان قد عرف له مال قبل دعوى الاحثار والغريم ما صدقوش القاضي يجيب الغريم يقول له تعالي المدين ادعى الأعثار قلت أن نصدقتوش وإحنا بحثنا ولجينا أنه كان عنده مال فأنت الآن من حجك كحلف أنه غير مال فإن حلف الغريم صدق وحبس الرجل حتى يسدد أو يأتي ببينة على أنه معسر واضح الآن يبا إذن إن ادعى لإعثار وصدقه الغريم خل يا سبيله إلا من صدقه الغريم ننظر هل عرف للرجل مال قبل دا والإعثار ولا لم يعرف له مال عرف له مال تبراح فين من يعرفش طالهم مش عارفين لك أن تحلف إياه الغريم إنه غير معسر فيحلف انه معسر فيحبس الرجل حتى يسدد او يثبت ببينه انه معسر فان جت البينه انه معسر طلعناه طيب فبصر الغريم ما فدجوش ولم يعرف للرجل مال القاضي قاعد يدور ويسال الناس كل حاله تعبان ده يا دوبك ان رويح على قد زي و ما قدرش يحوش حاجه اه لم يعرف له مال هنا القول قوله هو بس يا حلف فالقول قول المعسر لكن يا حلف يقول والله معسر وليس له مال ف حاضر ولا غائب ولا بطريقه معينه يحلف القاضي فان حلف خليه كثيره قرر حن الله وان ادعى الاعثاره حلف حلف متى دا إذا ما صدقوش الغريم وإذا لم يعرف له مال أما إن صدقه الغريم من أول مرة خلاص لا يحلف وإذا ما يصدقه الغريم وكان له ماله معروف الغريم هو اللي يحلف وإن ادع لعثار حلي فوخلي سبيله إلا أن يعرف له مال قبل ذلك فلا يقبل قوله إلا ببينه فلان نحلت العبارة فهدنا إشكال فلان نحلت العبارة قال وان كان موثرا به يعني بالدين يعني قادر على سداد الدين لازم هو وفائه فان ابى حبس حتى يوفيه فان كان له ماله فان كان ماله لا يثي بدينه كله هو المفلس المفلس اللي ديونه اكثر من ماله ومصاريفه اكثر من دخله فان كان ماله لا يفي بدينه كله فسال غرماءه الحاكم الحجر عليه الذي معه اجابتهم حجر عن الحاكم شرحنا في المجلس السابق ازاي تصرف مع الاموال بعد ان يحصرها فان كان في الاموال عبد عليه ارش جنايه يقدم ثم الرهن هذا كله تكلمنا عليه قال رحمه الله وله اسوه الغرماء في بقيه دينه الان حفر ماله بدا الحاكم يبيع في المال وهو بيبيع وجد عبدا العبد مال ولا مش مال مال وهذا العبد كان عليه جنايه يعني كان اعتدى على شخص وقلنا جناية العبد ارشها فين في رقبته فيؤتى بالمجن عليه جناية العبد عليك القاضي قدرها بكام قدرها بخمس تلاف العبده او ثلاث تلاف زي المجلس الساد ثلاث تلاف نبيع العبد علشان نفدد ارش الجنايه بعناه ب 3000 يبقى خلاص ديك صد دي بعناه ب 4000 ندي للوراد 3 ونحط 1000 في الماس عشان لسه في غرامات تانيين بس اول غريم بنبدا به هو الغريم اللي له ارش جنايه في رقبه عبد من العبيد ده اول غريم نبدا به فنبدا اولا بهذا بعد ما نخلص ثاني ناس نبدا بهم اصحاب الديون الموثقه برهن مثل حد من مثل ال... الدائنين حد منكم موثق دين وبرهن لو احد الايه انا لي عنده 10000 بتوع ايه ده ثمن عربيه بعتها له طيب خدت منهم حاجه لا طيب انت رهنه لهم ال 10000 دول واخد بضهم رهن واخد بضهم رهن ايوه موثقهم برهن ايه الرهن فرضنا مثلا انه راهن عنده مثلا مثلا قطعه ذهبيه نجي القطعه الذهبيه ملك المفلس ولا ملك الساهر العريه ملك المفلس فنبدا بمن كان له دين موثق برهن بعد العبد نبيع الرهن ان جاب 10000 نديهم له اكثر من 10000 دول 10 ونخلي الباقي للمفلس ام كان اقل ملوش غير كده طب والباقي الباقي يبقى يدخل مع الغرمائ الثانيين في اللي هيفضل قال وله يعني لصاحب الرهن اسوه الغر اقصد اللي كان موثق دينه برهن وله اسوه الغرماء في بقيه دينه ازاي احنا بعد ما صفينا لقينا <تصفيق> الدقنين اللي باجين عبارة عن اتنين اللي كان لورا اللي كان موسق دينه دراه لسه له خمس ثلاث وفي دقن تاني كان دينه مرسل مرسل يعني غير موسق دراه ولا بكثير الدين المرسل اه يعني مش موسق دراه واحد له دين مرسى العشر تلاف واللي كان دينه موثق برهن لسه له خمس بس ثلث اللي باجه من متاع المفلس لجناه تلت تلاف بس فنوزع الثلاثة على الاثنين على حسب الحصص اللي له عشرة من خمستاشر نسبة العشرة كان من الدين كله؟ العشرة من خمستاشره كان؟ تلتين لو باخد ثلثين الفلوس الموجوده هياخد كام 2000 وخمسه من 15 كام ثلث فياخد ثلث اللي باقي فياخد ثلث اللي باقي هذا معنى قوله وله اسوه الغرماء في بقيه يعني الدين يعني قدام واحنا قلنا المفلس اصلا تبقى فلوسه اقل من الديون فيوزع الدين على حسب الحصص للعشر ده ناخد عشر اللي باقي اللي له تسعه ده ناخد تسعه اللي باقي اللي له خمسه ده ناخد خمسه اللي باقي على قد ما يطلع واضح كلامي ثم بدات في مساله اخيره طويله شويه في الكتاب في المكتوب لكن سهله في التطبيق قال ثم من وجد متاعه الذي باعه بعينه لم يسلف بعضه ولم يزداده متصله ولم ياخذ من ثمنه شيئا فله اخذه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من ادرك متاعه بعينه عند انسان قد افلس فهو احق به من غيره ويقسم الباقي بين الغرماء على قدر ديونهم وينفق على المفلس وعلى من تلزمه مؤونته من ماله الى ان يقسم طيب مسألة من وجد متاعه بعينه انت كنت تبيع له عربيه الحاكم حصر الاموال وجابه علشان يبيعها الدائنين الموجودين لانه ممكن الدائن يشتري انت شفت العربيه بتاعتك قلت للحاكم انتظر دي ما تتباعش العربيه دي انا اللي بايعها فالحاكم يقول له طب انت عاوز ايه اقول انا هاخدها بيقول له عشان تاخدها محتاجين خمس شروط اول شرط ان تكون العربيه بحالتها اللي انت بعتها عليها لا زادت ولا نقصت فيقيموا شهودا انها على حالتها لا زادت ولا نقصت يعني مثلا لو اشتراها منك ووجدها تبقى زي ما هي ولا ما زادتش يبقى ما تاخدهاش لان النبي قال من وجد ما له بعينه طيب لو انت اللي جيت متشال منها مثلا فانوس اتشال منها دينامو بحلتها مش بحلتها يبقى اول شرط تكون بعينها تزيدش ولا تنقص يبقى لا تزيد ولا تنقص دول شرطين فاذا قمت بينا ان هي لا زادت ولا نقصت ولا نقصت نشوف الشرط اللي بعد كده الشرط اللي بعد كده ما تكونش خدت من تمنها حاجه فيجدم الأوراق التي تثبت أنه لم يخدش من ثمنها حاجة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وَلَمْ يَكُنْ قَدْ قَبَضَ مِنْ ثَمَنِهَا شَيْئًا تبقى أن تكون بعينها تبقى أن تكون بعينها تبقى أن تكون قبض من ثمنها شيء فإذا يجدم أوراق تثبت أنه لم يخدش من ثمنها حاجة ننظر إلى الشرط الذي بعد ذلك وهو هل تعلق بها حق احد غير المفلس ازاي ممكن يكون المفلس بعه فتعلق بها حقه طرف اخر فان كان قد تعلق بها حق احد اخر ان تكون بيعت او وهبت مثل خداش طيب لا زاد ولا نقص والخدم انت منها حاجة ولا تعلق بها حق احد نظف المفلس مات ولا لسه عايش اللي كان مات ما تاخداش لان اللي انت تعلق بقى حتى ايه فقد قال صلى الله عليه وسلم فان مات فصاحب المتاع اسوة الغرماء يبقى متى تاخد متاعك من المفلس اذا وجدته عنده ده كان بعينه لم يزيد ولم ينقص ما كنتش خدت من ثمن حاجه ما يكونش المفلس مات ما يكونش تعلق بمتاعك حق احد غيره قال نقرا العباره مره اخرى ثم من وجد متاعه الذي باعه بعينه لم يتلف بعضه ولم يجد زياده متصله نجد العربيه زياده متصله او البقره اللي كان بيعها لك وشارى منك هزيله بقت ثمنه عنده او اشترى منك الغنم محلوجه ما فيش فيها صوف اصبح فيها ايه صوف زادت زياده متصله ولم يجد زياده متصله ولم ياخذ من ثمنه شيئا فله اخذه جيد بحافظ تمام ده حتى لو الديون اكثر من المال هو خلاص طلع بايه بحقه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من ادرك ما متاعه بعينه عند انسان قد افلس فهو احق به من غيره قال ويقسم الباقي بين الغرمين على قدر دينهم حسب ما ذكرنا لكم وما مساله الانفاق على المفلس تكلمنا عنها في المجلس السابع قال وان وجب له حق اخر مساله في في, في باب المفلس او الدين قال وان وجب له حق بشاهد فابى ان يحلف لم يكن لغرماءه ان يحلفوا المساله تتعلق اصلا بالبينات والبينات ستاتي ان شاء الله تعالى لكن ولا صوتها ده اختصار الان المفلس لما الحاكم بيجمع ماله علشان يضطر تصور معي ممكن بعض المفلسين مش هقول كل المفلسين بعض المفلسين يحب ان كل ماله يظهر ولا هيحرس انه يخفي بعض المال عاوز يخفي بعض المال طيب الحاكم قاعد يحصر يحصر يحصر فواحد عارف ان الحاكم ده خلاص احنا حصرنا مال فلان وهنبدا نبيع قال الله حصر مال فلان ازاي ده اللي فلان له لسه عربيه عند فلان لسه الحاكم ما يعرف ما يعرفناش عنها حاجه لكن مفيش حد يشهد ان هي بتاعته غير واحد بس الشخص ده شهاده واحد بس تكفي اثبات الحق المالي لا تكفي محتاجين ايه 2 في بعض المدايد يكفي شاهد مع يمين يعني يمين صاحب الحق فلو صاحب الحق مع حلف مع الشاهد فينزل يمينه منزله الشاهد رقم 2 فالشاهد ايده كده هما واقفين في المحله جا بيبيعوا قال استنى يا حكم ده لسه له عربيه عند فلان تشهد اشهد بذلك هو شاهد ثقه مقبول لو حلف المدين هيثبت الحق له وانثبت الحق ده لطرف عربيانه انثبت له الحق هتروح فين هتتباع هتبقى في المزاد يا شيخ محمود هو يحب ان يحب ان الحق يفرض ولا ما يحبش يحب ولا ما يحبش ها هو ضميره لكن <تصفيق> لكن ممكن يودى شخص انه ما يحبش فالحاكم يقول له تعالى الان في شهاد يشهد فلو حلفت تبقى العربيه بتاعتك هيبقى بان يحلف القاضي يجبره لا يجبره لا يجبره لكن هل هذا يعطي الحق للغرماء ان يحلفهم ان الحق حقه ليس لهم ان يحلفوا لانهم هم الان بيمينهم يجلبون حقا لهم من مصلحتهم من العربيه كله ولا مش من مصلحتهم مصلحتهم انت بتعمل كده مصلحتك فلو قالوا خلاص يا قاضي احنا نحلف لا لا لا تحلف هذه معنى المسألة قال وان واجب له حق بشاهد فان اذا ان يحلف لم يكن لغرمائه ان يحلف واضح المسألة طيب الان باب الحوالى والضمان يابل ما نبدأ في باب الحوالى والضمان حد عود حاجة في الدنيا والافلاس ما هو خلي بالك الآن تقصد ان العربية يعني فيه زيادة منفصلة ممكن نشنها عنها لا خلي بالك المثالة مسالة دجون ومثالة حقوق فنحرصه على حق الاخرين كما نحرص على حقك لو ما معناش حديث من النبي صلى الله عليه وسلم متاعك ده يروح فين هيتباعه تبقى وصفة الغرماء الحاجي قال ما له بعينه الزياده المنفثره اللي حطها دي بتزود من قيمه العربيه ولا لا يبقى هو انفق عليها من معاه فاحنا نقدر دي بثمن العربيه علشان ما نضيعش عليه كل حاجه مش عشان مصلحتك انت نقول تبشيل مثلا هو حط شمفات وحط حاجه زينه وحط بتعطي العربيه نوع من الثمن والرغبه فدي تغيير هو اضاف ما عنديش نغير عشان مصلحته ها لا حتى لو ان شاء الله حتى قالت اي تغيير اني مثلا قال ما له بعينه الحكم فيها نصي الحكم فيها نصي خدت بالك واذا تاملت المسلم اخو المسلم ولا يمنع احدكم حق اخيه الا يحب لنفسه الا يحب له نفسه الاصل ان هو اسوه الغرماء لكن الرسول صلى الله عليه وسلم خصه بخصيصه بس بشروط بعينه لا جد ولا بدل ديمه يعني مثلا اشتركم كمبيوتر في كرتونته ومحل ومفكاش وحط الكرتونه فوق ظهر الدولاب وما استعملوش ثم افلا الكرتونه التكتيلتها زي ما انت قفلتها له في المحل نفس الافكار والحاجات اللي انت حاططها بعينه مش معنى بنفتح تلاقينا الشاشه اتشراخت خلاص مش بعينه اقعد قال الله يدخل برضه يتب طيب الان الحواله والضمان والرهن ايه علاقه الحواله والضمان والرهن بالدين ركز معايا احنا عندنا عقد اسمه عقود توثيقه عقود التوثيقه لضمان الحقوق انت جاي تشتري مني حاجه بدين مش هتدفع ثمنها تقول طيب انا عاوز رهن من حقك الرهن من عقود التوثيقه تضمن حقك قلت انا عاوز ضامن من حقك الضامن عقد الضمان من عقود التوثيقه للتوثيق لضمان الحقوق اذا الرهن له علاقه بالدين ولا منوش علاقه الرهن بالدين انه بيوثق الدين تستطيع انك تستوفي من الرهن في الرجل عجز عن السداد يبقى له علاقه بالدين الضمان له علاقه بالدين ولا منوش له علاقه بالدين ايه الضمان الضمان بضم ذمتي لذمتك في المطالبه ازاي الاخ الكريم بيطالب الاخ ب1000 جنيه دين فقال له هات لي ضامن قلت انا اضمن ماذا ماذا افاده هذا الضمان افادوا ان ضم ذمه لذمه ذمه مشغوله وذمته مشغوله اصبحت الذمتان مشغولتين بالالف من حقه ويطالبني ومن حقه ويطالب ده يبقى الرهن توثيقا للدين والضمان ضم ذمه الى ذمه الضمان يقطع <تصفيق> يعني هو اللي يقطع الضمان هو انت تطالبني وانا والطالب الثاني جيد هيجي الان احكام الضمان فتيجي خلونا بس نفهم المعنى وبعدين هيجي الاحكام يبقى الرهن له علاقه بالدين ولا مالوش علاقته بالدين موثقه للدين عين ماليه تستطيع تبيعها اذا جال الادن وما سددتش فانت تبيعها وتاخد منها حقك يبقى توثقه للدين الضمان ضم ذمه الى ذمه في المطالبه اصبح الدائن بيطالب اثنين وكمان الحواله ايه علاقتها بالدين انت بتطالبني بدين ما عادش ما معيش وانت عارف ان انا ما معيش قلت لك اتمد امهلني شهرين قلت طيب انا بامل لك شهرين بس يعني انا شايف ان ما معكش حاجه ولا في حاجه كده لمده شهرين مفيش. ما فيش انا خلاص انا عارف ظروفه قلت لك خلاص اده مهلني شهرين فلان عليه لي 1000 انا بحولك عليه ففلان عاد امين ومحترم وجادر ما شاء الله على قوته اللي بالله ده خلاص خلاص انا باخدها مني فالحواله فيها ثلاث اطراف المدين اللي هو انا والاخر اللي بيطالب بالدين والشخص اللي انا هحول عليه الحواله ايه اللي حصل فيها اللي حصل نقل الدين من ذمه الى ذمه نقلت الدين من ذمتي لذمه شخص اخر اصبحت انا بريء يبقى في الضمان في كم ذمه 2 لكن في الحواله في كم ذمه واحده لا واحده اخواني الحواله فاكه الحواله نقل الدين من ذمه لذمه اتنقل اصبحت لمتي خاليه من الدين واضح كلامي يبقى اذا الحواله لا علاقه بالدين ايه علاقتها بالدين ان الحواله نقل الدين من ذمه الى لما تحويل الدين من ذمه الى ذمه اصرحت ذمتي بريئه وذمه الثانيه اصرحت هي المشغوله الضمان إيه علاقته بالدين في الضمان كم مهمه ذمتين ضم ذمه الى ذمه الحواله نقل الدين من ذمه لذمه الرهن بوثق الدين عشان كده جابوا الحواله والضمان والرهن بعد الدين لان لهم علاقه بالدين لا من هكل حضرتك هتيجي احكام الحواله هتيجي كل الكلام ده ده انا فقط عاوز اعرف نفهم العنوان يعني ايه حواله ويعني ايه ضمان ويعني ايه رهن وايه علاقتهم بالدين نقول ثاني اخر كلام الرهن له علاقه بالدين ولا مالوش ايه علاقته بالدين توثيقه للدين الضمان له علاقه بالدين ولا مالوش ايه علاقته ضم ذمه الى ذمه الذمتين مشغولين والدائن يطالب اي واحد فيهم الضامن اسمه كفيل والمضمون عنه اسمه أصيل فهو يطالب الكفيل او يطالب الأصيل الحواله ايه علاقتها بالدين نقل الدين من ذمه الى ذمه يبقى ذمته اصبحت بريئه وذمه ثانيه هي المشغول ده هنتكلم عن الحاجات دي الان قال باب الحواله والضمان يبقى لما تسمع حواله وضمان خلاص انت فاهم هنتكلم عن ايه يقال ومن احيل بدينه على من عليه مثله على من عليه مثله انا قلت له امن لي شهرين وبعد ما طلب طلب وافق اهلي حولته على شخص قال لي بس لازم يكون الدين اللي على الشخص مثل الدين اللي عليك جيد قال على من عليه مثله المثليه اللي بيقصدها المؤلف المثليه في الحلول والتاجير يعني يكون في نفس الموضع المثليه في الجنس يعني يكون من نفس النوع ما ينفعش يكون عليه دولارات ونعليه جنيهات انا عليه جنيهات تنع عليه جنيهات المثليه في المقدار ما ينفعش يكون عليه مثلا 500 وانا عليا 1000 قال على من عليه مثله فرضي فقد برئ المحيل المحيل اللي هو عليه الدين الاصل نقولها ثاني وان احيل مدينه على من عليه مثله فرضي فقد برئ المحيل واصبحت ذمته صافيه وذمته مشطره في تفاصيل اهل العلم في الحواله كتير لكن خلينا نفهم كلام المؤلف اللي معانا قال ومن احيل على مليء لدمه ان يحتال لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتبع احدكم على مليء فليتبع يعني ايه ملي مجنون مش قادر وانا عارف ان الدين بتاعك لسه عليه شهرين وشايف ان مش هقدر اسدد بعد شهرين وليه دايما عند اخر بعد شهر قلت تعالى يا فلان انت لك دين على بعد شهرين انا بحولك على فلان انظر اذا كان فلان مليء يعني صاحب قدره ماليه امين غير معروف بالمماطله يجب عليك انك تقبل لظاهر الحقيقه ما تقولش لا انا عاوز منك ومش ما تعقدش المسائل المسلم اخو المسلم انت ليك تاخد دينك إما مني أو من وكيلي فنبقى اعتبروا وكيلي واخذ بالك ولذلك برسول صلى الله عليه وسلم قال إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع يعني من أحيل على مليء فليحتل يعني فليقبل الحوالي انتهنا من الحوالي قال وإن ضمنه عنه ضام لم يضرأ شفت لما يقبل الحوالي برئ لكن لما إن ضمنه ضام لم يضرأ أنا عارف أنه جاء في أفلام خلاص أنا أضمن فلان في السداد أضمن فلان في السداد تخلي بريد لا تخلي الظمة ضمة إلى ذمته فأصبح من حجك تطالبني ومن حجك تطالبني قال وإن ضمنه عنه ضامن لم يبرأ وصار الدين عليهما على الضامن والمضمون عنه ولصاحب الدين مطالبة من شاء منهما من حج طالبني ومن حج طالب الأصيل فإن استوفى من المضمون عنه يعني إن أخذ من الأصيل بريء الضامن ولا ما برأش بريء قال فإن استوفى من المضمون عنه أو أبرأه بريء ضامنه طب وإن أبرأ الأصيل وإن أبرأ الكفير لاحظ معي أنت لك عنده ألف أنا ضامنته أصبحت بالطلبن وبالطلب أنا ضامن أنت جيت قلت يا فلان أنا أبرأت للاصيل اصبحت انا بريء ولا لا ايوه ان ابراء الاصيل برئت انا فبصر الراجل ايه ده بعد فتره قال ان قابلت ضمانتك وانت كويس كل حاجه بس انا الان ابراتك من الضمان ان ابراءني من الضمان الثاني يبرئ من الدين ولا ما يبرئش ما يبرئش قال وان ابراء الضامن لم يبرئ الاصيل طيب صوره ثالثه قال وان استوفى من الضامن رجع عليه انت قاعد تطالبني انا زوجتك او غيره او وفك بضماني والدين الان اصبح الثاني عليه ديني لهذا الرجل اللي ما لهوش ما لهوش طالما انا اديته لكن اصبح الدين اللي عنده ليا انا قوله رجع عليه يعني رجع الضامن على المضمون انه بدينه بدات تطالب ابدا ان اطالب واضح كلامي الان قال ومن كفل باحضار من عليه دين ده دي مش مال كفاله خلي بالك الضمان ان كان في ديه سمي حماله يعني شخص قتل شخص خطا اصبح له ديه فقلت يا جماعه انا ضامن لكم الديه الضامن اللي بديه اسمه حميل الضامن اللي بديه اسمه ايه حميل طيب حصلت مشكلة ضغمة بين قبلتين او عالتين كبار واصبحت في حقوق مثلا حقوق وصلت مليون اتنين مليون مال عظيم فضامنتهم قلت يا جماعة خلاص النزاع اللي بينكم هينفضى على مليون انا ضامن المليون الضامن في الاموال العظيمه اسمه زعيم في الفقه اه وفي الحديث الزعيم غارم حصل نزاع فلان عمل سوء واحنا مش مش فاكرين ان لما نموت من عيال 10 فلان فين مش عارفين هربان خلاص انا اضمن ان أديبه. انا اجيبه انا ان ضمنته مالا ولا ضمنته شخصا ضمنت بدنا اجيبه الضامن لاحضار البدن اسمه كثير فالكفاله الضمان لاحضار شخص قال ومن كفل باحضار من عليه دين للكفله دي كفل احبار ايه صح احضر ايه شخص. احضر البدل احضر البدل ومن كفل باحضار من عليه دين طيب الان واحد على اثنين انا دخلت بين الالتين تبع احنا عاوزينه صاير الدائن قلت خلاص يا جماعه روحت نازل عن الجلسه او في المحكمه ولا عن الدعوه اللي انت رافعها في خلال اسبوع انا هجيب لك فلان سيدي انا الان تكفلت باحضار الشخص والشخص المدين ايه الاحكام اللي تتعلق به قال ومن كفل باحضار من عليه دين فلم يحضره لزمه ما عليه من ديم فجبتوش في الميعاد يبقى لازم ندين ليه تصور لو الدين ما نذمنيش اصبحت الكفاله لعب لضياع الحق ابو الخلاص اسبوع هجيبهولك بس روح اتنين راحت نذله انا ما جبتوش لو الدين ما نذمنيش يبقى صاحب الدين من بره ولا من ضرش دور دور ولذلك وان كنت انا متكفل باحضار البدن اني متكلف ب... لم اضمن المال لكن ما دمت قد تكللت باحضار بدنه يلزمني احضاره اذا ما احضرتهش يبقى لازم الدين اللي عليه قال ومن كفل لاحضار من عليه دين فلم يحضره لازمه ما عليه يعني من دينه فاماك بريء كثير انا قلت لهم خلاص واحد يقولك اليوم الخامس السادس مات الراضي المكفول لا يلزمون شيء ولدي لان لا يمكن احضاره اصلا وهو لا يمكن ان يحضر مات جيت وتقدم معنا الحكم اذا مات من عليه دين الاحكام من هناك تنفذ ايه لا تنفذوا عقابكم يعني واضح لا ما احنا قلنا اذا ما احضروش في الموعد لازم هالديه حاضر اذا ما احضرش الموعد لانه اهديت التفرقه بين هذه الالفاظ انتبه لك هي لها عبارات في كتب الفقه صدير وقبيل وذعيم وضمين وغارم فعندما يفرق بين الفقهاء يجعلون الضعيم من يتحمل اموال عظيمه والحميل من يتحمل الديات والضامن من يتحمل الضمان في الجميع ضمان في الجميع واهل ما ذكره في كتب الفقه لكن علشان تعرف الفرق ايه ليه يقول هنا ضمان ويقول لنا كفاله فالضمان ضمان نائب الكفاله ضمان شخص ضمان بدني فالك ولا لينا شروط الجزائيه لا الشروط الجزائيه في الديون لا تجوز لان ربا لكن الشروط الجزائيه في عقود المقاولات ونحوها تجوز طيب ايه الرهن اعود كده نفس عميق لان الرهن في مساء المهمة مطويل شوي ايه علاقة الرهن بالدين التوثقة للدين فالرهن توثقة الدين بعين مالية يستوفى منها عند العجل عن السلاس هو معروف الى حد قريب جدا في القرى مساله الرهن دي معروفه واضح جدا ممكن ترهن النميصه ولا الكردان ولا الاسويره وشيء معروف حتى الان الرهن هو من عقود التوثيق قال رحمه الله وكل ما جاز بيعه جاز رهنه وما لا فلا الان واحد مصران جاي يستر منك حاجه وهيبق على ديني قلت له هات لي رمى قال لك انا هجيب لك اغلى حاجه عندي راح جاب لك برميل خمر فعلا غاليه عنده غاليه عنده كمان غالي انفع لا يجوز بيع الخمر وكل ما جاز بيعه جاز رهنه وما لا فله واحد من بعض الناس اه يعني اللي هم لهم عيشة معينة كده اشترى منك بديل المهم قال لك اجيب لك اغلق حاجة عندي اكرمكم الله راح جاب الكلب بتاعه في كلاب غالية جدا ف... ينفع لانه لا يجوز بيعه شرعا كل ما جاز بيعه جاز رهنه وماله فلا ما ينفعش طيب راح اكرمك الله جاب لك بقره بتوثيقه الرهن ينفع انا ما ادش ينفع ينفع راح جاب لك اكرمك الله حمار ينفع يمشي يمشي ينفع. ينفع. ينفع راح جاب لك عبد من عبيده ينفع بيسرع كل مجازة مجازة رهنة. ما جاب ذا جازعنا ما تتردش خدها قاعده عندك راح جاب لك جاريه من جواريه اما من امائه ينفع بس طبعا بطوابق هتبقى لها مكان معين بشكل معين طيب كل ما جاب جاب طيب ما تنساش الامثله دي عشان هنحتاجها بعد شويه ايه يا عم اشرف ابراهيم ايه ممكن هيدي الان اللي بتاع المرهون هيدي ممكن انت ساعه بقى تخبز وتطبخ وتكنس ممكن تكون معلمه تعالي ممكن تكون ايه المراه الجاريه ممكن تكون معلمه فتتعلم الاولاد الكتابه والخط او خياطه فتخيط لاهل البيت ممكن هيدي الانتفاع بالمرهون الان ها شرط من الانتفاع بالمرهون الان يخطبها من سيدها صبق ها هل الرهن المرهون لا بد هيجي هيدي هييجي هيدي, هيدي الانتفاع بالمرهون والتصرف بالمرهون واذا كان مرهون بياكل الاكل على مين واذا كان محتاج حراسه الحراسه على مين واذا كان محتاج مخزن المخزن على مين واذا مات مين اللي يضمنه واذا كان له دخل البقره اللي بتحلب كل يوم ورشتين لبن دول ب 20 جنيه على لمين خدت بالك هييجي كل ده اذا كانت الزريه اللي اداها له خياطه وبتخيط كل يوم للناس الدخل ده لمين هييجي تصرف في الرهن رهنة وعربية هل يجب أن يركبها في مشاويره أم لا يجوز هل يجب مسألة الانتفاع بالمرهون مسألة مهمة أصلا كثير من الناس يجهلوا أحكمها في التطبيق يعني أنا أتكلم عن مجتمع قال وكل ما جاز بيعه جاز رهنه وما لا فلا على صوره الجمله دي قال ولا يلزم الا بالقبض الان قال لك خلاص انهرهن عندك البقره بتاعتي اشهد يا جماعه ان ان الدين بتاعه ده متوفق برهن بقره خلاص خلاص بعت على ذلك بعت على ذلك تجيب لي البقره بكره خلاص الى الان الى الان لا يلزم ديني لا يلزم إلا إذا أعطاني البقرة فإذا أعطانيها ثبتت أحكام الرهم التي ستأتي إذا ما أعطانيها لا تثبت أحكام الرهم ومن حقي إذا ما تدلهاش في الموعد ما تدنيش رهني في الموعد أن أفسخ البيع حقي إيه؟ أن أفسخ طيب قال ولا يلزم إلا بالقبل ما القبض لو سالت سأل ما القبض قال المؤلف وهو نقله ان كان منقولا والتخليه فيما سواه رهناني بقره البقره منقوله ولا مش منقوله منقولها ويجبها عندي رهناني بيتا البيت ده منقول ولا مش منقول طب ازاي اقبضه التخليه احنا هولي او لو كان القبض في عرفنا الني ودين العقد بتاعه فهو قبض ان القبض شرعي ولا عرفي عرفي ليس في الشرع حد محدود للقبض فالقبض عرفي طي قال وقبض امين المرتهن يقوم مقام قبضه المرتهن اللي هو صاحب الدين الراهن اللي هو صاحب الراهن المدين الان احنا قلنا انه يلزم الا بالقبض انا قبضت منه البقرة طيب افرض جاب البقرة مالكنيش موجود فاللي خدها منه وكيلي قبض وكيله كقبض ولا لا نعم الوكيل نزل منزله الاصيل قال وقبض امين المرتهن يقوم مقام قبض ثم ذكر مسائل خطيره مهمه للغايه قال والرهن امانه عند المرتهن الرهن أمالة علب المرتهن الكلام دا معنى ايه؟ خلي بي يدك على الأموال التي تحت حوزتك نوعان تبهي الكلام دا مهم جدا تمتفع به في أبوة كثيرة من المعاملات يدك على الأموال التي تحت حوزتك نوعان النوع الأول يد أمانة والنوع الثاني يد ضمان كل واحدة لا حق يبقى كم نوع؟ يد أو يد ايه؟ يد أمانة ويد ضمان ما ضابط ليد الأمانة؟ أعاود أعرف ضابط لها؟ عشان لما تسأل عن واحد تحت إيده مال أعرف إيده دي إيد أمانة ولا إيد ضمان؟ خلي بالك ايه الفرق فرق, فرق باخت يد الامانه اذا المال اللي تحت ايد الاماء اللي, اللي تحت يد موصوفه بان هي امانه اذا تلف لا اضمن لكن اللي يد يرد ضمان اذا تلف المال عنده يضمن ولو تلفت ذا اخر ثانويه لو نزلت صاعقه احرقتها اضمن لو يد يد ضمان لكن لو يد, يد امانه لا أضمن إلا إذا كنت أنا المتسبب في الإتلاف يبا ففر قوله ما فيه يبا لازم أعرف إمت تكون الياد يدي أمانة وإمت تكون يدي أمانة وإمت تكون يدي أمانة ضابط يد الأمانة يد الأمانة هي اليد التي تحوز المال نيابة لا تملكا اليد اليد اللي بتحوز لنا نيابه عن المالك لا تملكا للنفس يد امانه الان انت عاوز تروح مشوار قلت لي هات عربيتك مشوار اديتك العربيه العربيه دي اسمها في نظر الفقيه عاريه العربيه اللي عندك دي انت مستعير وانا معير وهي عاريه يدك عليها نيابه عني ولا اصبحت تملكها انتقلت لملكك نيابه عني فأنت تحوزها نيابة لا تملكا نيادك يد أمان الآن انت مسافر وعندك شئ ثمين فخفت عليه فقلت وديعه عندك أن أجعله عندك وديعة جعلته وديعة عندي يدي عليه نيابة عنك ولا أصبحت ملكي في ذمة نيابة, نيابةً عنك فكل يد تحوز المال نيابة فهي يد ايه امانه طيب باب الضمان عرفناها بالشكل ده كنا عرفنا باب الضمان يا ضد الضمان حيازه المال للتملك او لمصلحه الحائز الرهن الرهن اني لما حطيت ايدي عليه لمصلحتي ولا لمصلحه المرت... الراهن ممكن الاثنين واحد يقول الاثنين ما هو لو ما ادهوش ليا مش هيرحق وهو لو ما ادوش يعنيش طبيعي فممكن يكون واحد لمصلحه الاثنين عشان كده العلماء اختلفوا في الرهن هل يد على يد امان امانه ولا ضمان المؤلف اختار ايه قال والرهن امانه من عند المرتهن على كلامه لو الرهن ضع ترك راحي من شمال طالما مش بسببي لا اضمن لكن من قال ان الرهن ان يد المرتهن يد ضمان يبقى اضمنه على كل حال حتى لو مد بدون سبب مني خلي بالك طيب التقسيم ده افهمه بصرف النظر عن تحرير الاحكام تحرير الاحكام خليه بعدين عشان ما نطولش لكن انت لما تلاقي الفقيه بيقول يده يد امانه تبقى تعرف انه لا يلزم لا يضمن الا اذا تعدى او صرف يده يد ضمان يضمن على كل حاجه عرفت الفرق الان طيب نكمل كلام ولذلك اختلفوا في العربي هل هي مضمونه ولا غير مضمونه بالك والحكم النصوص الضوابط يدخلها الخلل ضوابط يدخلها الخلل انت دايما لا تجعل الضابط يخلي في قلبك حسه من النصوص لا اضرب بالضابط بالضابط عرضه الحائط فمش الضابط يعني الضابط العسكري لا ولا الضابط اللي هو الضابط اللي احنا قلنا دي الضابط الذي جمعوه ضوابط مش الضابط اللي جمع ضباط لا قال والرهن امانه عند المرتهن هذا مذهب الشافعيه ايضا لكن الحنفيه جعلوا ان يد عليه يد المرتهن يد المرتهن يد الضمان والمالكيه فرقوا بين انواع من الرهون لكن شغلنا الان لكن نفهم كلام المؤلف قال والرهن امانه عند المرتهن او امينه لا يضمنه الا ان يتعدى يعني لا يضمنه ان يتعدى التعدي مجاوزة الحد فعل ما لا ينبغي ازاي هو رهناني اكرمكم الله حمارا فجيت محمل عليه نص طن اثمنت على ظهره مات الظمر انا انت عديت ولا ما انت عديت تعديت فالتعدي فعل ما لا ينبغي اضمن طابح قال قال والرهن امانه عند المرتهن او امينه لا يضمنه الا ان يتعدى قال ولا ينتفع بشيء منه بمساله الانتفاع بالمرهون ولا ينتفع بشيء منه المساله دي مهمه هنخلصها ومش هنكمل نقفل بيها وخلاص نقراها كامله المساله دي ونجفل بيها هل ولا ينتفع بشيء منه الا ما كان مركوبا او محلوبا فيركب ويحلب بقدر العلف وللراهن غنمه من غلته وكفّه ونمائه لكنه يكون رهنا معه وعليه غرمه من مؤنته ومخزنه وكفله انك انتفاع بالمرهون خرافه مذهب الحنابلة وهو اعدل الاقوال ان شاء الله تعالى ان المرهون في فرق بين المرهون اللي بيركب او يحلب وغيره من الرهون فان كان المرهون يركب جاز لك ايها المرتهن ان تركب الرحل الذي عندك بما يوازي اكله بما يوازي علفه انت بتعلفه مثلا ب 5 جنيه في اليوم اركبه ب 5 جنيه <تصفيق> يعني ما ينفعش يا عم الحاج فاهمي يروح يطلع الحمار اكرمك الله على السوق يشغله بالاجره ويدخله مثلا 50 جنيه في اليوم وهو بينفق عليه 5 جنيه باقي الحسابات وهاتي الحديث فيها ان شاء الله وان كان المرهون محلوبا يعني في لبن زي البقره ياخذ من لبنها بقدر نفقته عليها بيصرف على 10 جنيه من لبن 10 جنيه طب وال10 جنيه اللبن الباقي هو مخير يا اما يوديهم للراجل يا اما يبيعهم ويخلي ال10 جنيه عنده رهن تبع الرهن هو يختار ايه الفار الثانيه الفار الثانيه مش هيوداها للراجل هي كان عنده رهن تبعته حقه ده حق شرع ما فيش حاجه طب اللي <تبقى> ثبت 10 في 3 ايه مثل ثبت 10 لا لا لا لا عينها القصر عنده رهن طيب اذا الحنابلة فرقوا بين المحلوب والمركوب وبين غيريه من الرهن شو التفرقه ايه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الرهن يركب بنفقته ولبن الدر يشرب بنفقته اذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويشرب النفقه روى البخاري وفي له فعل المرتهن علفها ولبن الدر يشرب وعلى الذي يشرب نفقته ويركب يعني وعلى الذي يركب النفقه وعلى الذي يشرب النفقه انتهينا من المركوب والمحلوب الرصيف انا حكم فيه انتهينا عفوك استاذ بقية الرهون بقية الرهون الأخرى لا تحلب ولا تركب أقصد من الدواب الحية بقية الرهون الأخرى عربية مثلا آلة من الألات رهنني بعض الألات كمبيوتر مثلا رهنني مولد كهربائي أي حاجة بقية الرهون ننظر خلي بالك احنا عندنا راهن ومرتهم الراهن اللي هو صاحب الراهن الراهن عند المرتهن ولا عند الراهن عند المرتهن المرتهن إن أذم للراهن بالانتفاع فلا حرج لو قلتوا عن مراهن العربية بتاعتك عندك بس ايه أنا عاوزها الوقت مش ورين او اني راهن الكمبيوتر بتاعه عندك وبعدين الكمبيوتر علي شوية حاجات انا عاوزهم وعاوز افتخدمه المرتهن ان اذن الراهن بالانتفاع فلا اشكال جاه لكن لو اذن الراهن للمرتهن يجوز ولا ما يجوز فيه في ضوابط للجواز الضوابط الاول الا يكون المرهون به ايضا دين قرض لو المرهون بدين قرض وانتفع المرتهن اصلح قرض ذره ربا هو استلف مني 10000 ورنته العربيه خدها مشوار لا يجوز طب انا يا غنت نقول لا يجوز العربيه لا يجوز طيب احنا بنقول الكلام ده واضح الان الا ان يكون المرهون به دين قرض عربيتي وانا رهنها عنده واذنت له ينتفع ولا ما ينتفعش المفتي يسالني هو الدين اللي عليكي ده ثمن بيع اه ينتفع ده الدين اللي عليا قرض لا لا ما ينتفعش فان كان الدين الذي علي له قرض يجوز لو انتفع ولا ما يجوزش لا يجوز طيب كان سمن نذيع كان الدية يجوز اي حاجة غير القرض يجوز طيب اسرد ان عاوزوا ينتفع به و المرهوم به ذي القرض في مخرج ولم فيش فيه ان ينتفع بها بحقها بلا مواطأة ولا محاباة العربيه بتطلع من هنا الثفاج ب 400 جنيه فهو انت مش شرط الثفاج والعربيه بتاعت المرهونه عنده قال لي يا فلان تاذن لي اقول والله عليا بس انت عارف الدين اللي عليا ليك قرض ما ينفعش انت تنتفع بيها لكن عاوز تنتفع بيها انت انا اولى ولا انت اولى اللي شارب 400 جنيه ب 400 جنيه طب راينه 5 ب 10 ولا لا لا ما ينفعش طالما الدين اللي عليا ايه دين قرض فاذا كان المرهون به دين قرض جاز له ان ينتفع ليه بحقها بالاجره بلا محاباه ولا وهذا خلاصه مساله الانتفاع ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق يركب بنفقته فكذلك الثاني ينتفع باجرته بحقه الاجره بتكون رهن اه اي حاجه يدخلها الرهن بتبقى رهن وفي مثل الكلام كده قال وللراهن غنمه من غلته وكحبه ونمائه عنده بضره اكرمك الله اشترط ووندت اسمها ليا ام الراهن صاحبها بتجيب لبن هو بيشفع 10 جنيه بتجيب 20 هو ياخد ال10 وال10 الثانيه تتعال ليا فبقى راهن عنده اي حاجه يدخلها الراهن ليا فلي فلي غرمه وكذلك علي غرمه مرضت البقره عاوزه دكتور علي احتمال على على صاحب البقره انا صاحبها تبالك فعليا غرمها وليا ليا غرمها قال لكنه يكون رهنا معك انما اللي بيجرح قال وعليه غرمه من مؤنته ففرضنا مثلا انني رهنته مثلا شيء محتاج حراسه او محتاج مخزن اتحط فيه اداره المخزن اللي فيه المرهون على المرتهن ولا على صاحب الرهن على صاحب الرهن عليه غرمه من مؤنته والمخزن وكفى له ان مات لو اني رهنت عبد فمات عنده كفن على مين علي ام وليس عليه هون طويل مكتف اليوم بهذا القدر هذا الله وعلى محمد صلى الله عليه وسلم محمد زك الله سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت اشهد ان محمدا رسول الله ها I'll let it.